أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا قد خناقنا ونسلم ما تسميتم به من نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه, ونحن أقرب إليه من حجر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نافيد ذكرت الموت بالحق، ذلك ما كنت منه سعيد، ونفخ الصوت، ذلك يوم العيد، وجا. فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تخييد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما هاتائق وشهيد لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قليله هذا ما لدي عسيد ألقيا في جهنم كل كفار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا علم الخير مأسد مريد الذي جعل مع الله إلى آخرة القياً، فالقياؤه في الحذاب، فالقياؤه في الحذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولا لفي ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوحيد ما نبدل القول لدي وما أنا بظلام وما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 يوم نقول لجهنم هل امت لأس وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امت لأس وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما ولا من للهديد وما انا في ظلام وما انا نأتي وتقول وتقول هل من مزيد وعذفت الجنة للمستقين غير بعيد كان ما توعدون لكل او الله لا خشى الرحمن بالغيب لكل امرئ حذير من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ويدخلوا